ولقد موسوعه ا ل أمم ن ا ه م ب ا ل ب أ س ا ء و ا ل ض ر ل ع ل ه م ي ت ض ر ع و ن ف ل و ل ا إ س ج ا ء ه م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 ه موسوعه بغتة ا ل م ا ب ل س ي للعلوم ا ل ل ا س ل ا ل م ي ن